على زعمت ليلى لاني لا احبها على زعمت ليلى لاني لا أحبها بلا ولايال العشر والشفع والوتر بلا والذي في الطور نادى عبده واضنت ايام البجيحة والنهر لقد فضلت ليلة على الناس مثل ما ألا ألف شهر فضلت ليلة القدري وفلدت الاسنان لو أن ريجاها u da워 بها الموتى لكام من الجبر تداويت عن ليلى بليلى عن الهوى كما يتداوى شارب الخمر بالخمر يا البدر والنساء كواكب وشتم بين الكواكب والبدر Dat ik wel meteen wilde kunnen. Hé, Madison. Hij me niet Ja,